إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصن الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن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 وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ سَوْءًا مِّنَّنَّ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُزْعَرُونَ حَتَّى كَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ زُلْقِعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ أَلَمْ يَرَوْا أَن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 وكل أتوه داخلين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أفقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون